ش ر أعوذ ب ا ل ل ه من ا ل شركه ي ط ا ا ن د ع و ا ه غير ربحيه ج ذ ا البلد آ م ن م و ج ن ب وبني أن نعبد ن أن ي ا ل أ ص ج ا م رب إنهن أضللن ا ع ي فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك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 رب ج ع ل ن ي مقيم ا ل ص ل ا ة ومن ذريت ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين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 يقول الذين ظلموا ربنا ربنا ا خ ر ن ا إ ل ى أ ج ل قريب نجب دعوتك, نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم, ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم م و ل و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ن و م ت ب موسوعه ا ل ن ا ب ل س وبرزوا ل ل ه ا ل و ا ح د الاسلاميه ق ر و ل ج ر م ن يومئذ مقرنين في ا ل أ ص ف ا د سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت 「私の名前は私の名前は私の名前は ذ ا ب ل は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前 وليذكر أولو ا ل أ ل ب ا か」<音楽>